يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم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 أرنا الذين آمنوا معه واستحيوا نسائهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقَالَتِ الْعَوْنُ ذَهُونِ أَقُتُّ الْمُوسَى وَالْيَذْعُ رَبَّهِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ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 أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقل بالبينات من ربك وإياك كاذبا فعليه كذبه وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِفُّكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْلَمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَأْخُذُ مِنْكُمْ الْمُلْكَ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جاءنا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 مثل دأب قوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم الثنار يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن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 فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب عشر كان عشر كبقلية سنر ونحن كميدة عشر ردين نوسو عزي ونصاب سنة تفصير كقرآن كالكريم كأهل لبعتنى يدعطبون ككوبين هاي هاي دكوية لبعتنى أدبوك بالآمان من سورة غافر اية دعفتنا نواكوا يديها من سوره النفس اسمها سوره اغافر قميده عشر كهرو كوري رسميه عشر كهرو عين وصوم الرأي تخوف الله سبحانه وتعالى مشركين تمرك يبكو حد شيء غالي اي عذاب الاخر عذابتي اخيرا اللي هو عفسي غالي اي شي كفرك يا شركك يا ظلمك يا كفرك يا كفرنا يوقع عشرك عاوانا وحا اللغا عبسي قالنا يا عذاب الدنيا الدنيا ذا عذاب هي هلا قدنبا يميد كنا لعي اماضيه فرأ كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم فرعون هلاب كل لعي يا قين الله من هاي سيدا الكوان كفار وقراشا أي الكفر والتكريف دي حق إلا ديدو هي ببيني واقعي جرائي اللي ببينيو هي كفريا شركيا ظلمي أي كوهورا كلهم جرائي سيكوهان باوهو لغميين مالكع سهبيني اللي بضعي شخميه وصدق الله في قوله ولقد أهلكنا أشياعكم فهلمي مدك ضد إذن لامضة قو أولاد آدم أجاسدين اللي أدبر قوي قوهان أكو فاركم خير من ولايكم، وقال أبي خراء، إنكم يا كفر عن أملكم براء في الزبور، قال المعيشة تميل قري، وأن بدجلي بدأ ذا الله يجيك قري، كل ما مرنا يا عصابة، هذا في آخره، مرنا وحلوا أبصجينا يا، كي أدن ولا جدار قال تعالى خبيوه جرا ولا ملسيه استفامته واين كان تعبك ودبا كان مويا سرعاني في الأرض اللي كجديه هذا يكفر هذا خير عز ماشيل له على جيت جاياه هذا يوقعي هذانا خير سموذ ماشيل له على جيت جاياه هذا يكالباد هذانا قوم اللود ما قال ذي اللودة بجدية أيها التجايل خلك أنت نجزي العربي يخوي على نالفق بما حداظوا لقضان جزيرة العربية كوفر كذا ديارو حكي لإسان عاد قومهود لقبها بيئي حداظوا وقوية حق الزادان حدوثك غير تموت قوم صالح لقبها بيئي حقان قلبتكنا قوم اللوت قولك إذنك كا إنتي إنتي ومدقا قميك أولم يصير ما هو ينصعوني. في الأرض اللوك القضيح إيسا قولت أن ينظروا دورة مالو البحراتيبانيال اي قرد او ركتكين كيف سينا وكان كان الناقضي عقبة الذين كوه عرب دنبادو او كانوا هانجري من قبلهم الامورتون كقوم النوح وقوم يهود وقوم صالح وقوم اللوت اي جاءتكو او دا اركان سوما سوهدا كانوا هانجريا كوي خورا هم اي اي اشدده كوه كدره شبادا منهم قراش قوة حقي وهذه حقي قوة هل وحشمت من لا قوة ساك حقي قوة بدنها دكتور لقان لقوله هو بركة هي أغله هي أثاره هي بدره كل يلقوه سناهنا كل هذا كذلنا كأثار صامين خيار لي كل كجديد يسال صاميهو أن من كأغله تلسك أميوي هينج دع حمكوه كيف نوتجن قري وتنحطونا من الجبال بيوتاً سوريتم يدماً قيل اللا إيري أقل ككام يا الرضا أقل لقاسم أيو يمن خفر بقلصنا النورانجرين مركزة إنتاج سلوقين دقمدي يا لولكي يا دسمدي الذين جابوا كبر درتين ويجيب بيوه ملايين ويجد حدقين لقد كانت مبنانا وذيبا إذا كانت محاجرة وخطر نقتباد خطر كاليسي كل قاسية الذين جابوا صغراب بالوال يجرين كون يحنكوا واداها بحي بيه يا لأيان وبقي فاللقوين هيا كبرتك إذن الله ساميه إذا دلاشي الحوق يقوه <تصفيق> كويه رابطنا ومع ذالي حتى لو قعنكوا لغان أما يقوه لهايان كل كي إطاب الله سمد كيفه وحيو عمان نقن فأخذهم الله الله قبطي أبا نما ماعين أفيديو نود به بسبب فيديو نود به أي أيه من الكفر وارتكاب المعاصي <سؤال> سببته أيه الله هلاقي هدي هلاقي أبا يمي أما أيه أما أسمه عبود عن نقطة أنا إبليس هو عن نقطة أما إنه كتير صدق عن نقطة قرتي ما يا واحد عايز يماره وما كان وما هان لهم كوي خور من الله يقام كي يبقي من واقع حد كيلاني حد ما ينكر سدي بعيد نازته لذلك سبب كقوة لغور بادي أيوة قارعنا أقوى وحول بأنهم بسبب أنهم كوي خور إلى كانت آيات تأتي إلى يوتي خصولهم Vaivande olla juurii lelah, joulukkiin painas sonosuksi Käll jest yainedeksi työrungis baditty, ylieday. Ossa oli on, joka lähellä jae minority joilloin Ta itu joulukkaitnya pärkituksiymyydää ajat ka toinen Iä lähellä on imien tä だalle vêt andes سألناه يبويه قوي الله عقب ذلنه سيدل عقل حن جنتيسو ضرنتاي الله أمريكا لمن ساهو وحورك يسديده وخالف أمره قدونك يسجرا مرة كخاف ذقبه هيا سأعزق كل عزيزاتك يا كي رب إذا نالبام كيدين تقتئي كي. كلك على ب الدنيا بل وحدنا أورام يصير موجا صار كفار قريش في الأرض تلك القديسة وفينظروا أي إن بهذا كوار كان كيف صدعي كان النقاطي حقيبة الذين دبئره بدمباده كانوا هنجري من قبلهم في, في الدنيا كسقنا وخاصة في الجزيرة العربية لا شيء دقائرين بس كسقنا هنجري كانوا هنجرين هم كوي هره كو منهم كوة قراشة قوة حقية يا أثارا سامين في الأرض رلك الله ساميو يقول يووا يا بارو دراك يووا شد الله وما عدالي فأخذهم الله الله قبتل يتنوب بهم قففكي قلان سببتل أيوه قبتل كان وما نهان لهم كم يهور من الله يبوينا اقابكي سا من واقع أحد إلى نهان وما آهان ذلك سببك الله قبتل لو بادله وعوه بأنهم في صلب بأنهم قوي هار إن كان ذاتي قدر الغفر ذاتي ما خصل هذه لا ذي أو ذي لا ذي أو وادي وان اللقدر قيئ أو يتمرنني فلا جودة حلاك وين حلاك اللي أول مرة مهما فعليك صلبك وعود بأنهم قوي هار إن كان تصلهم أخيرتي أبوذر أيه أيونات من من البيانات جرت مجهزين يا يا ذب يا دلماقة فكفر وإي أدنى ورد دين خلق سفاحه لهم الله أبوظري عاجر إنه أبي خبصت ما لنا يا قوي اللحوق بذا الله شديع كريم شديد العظم حنودنتشون درنتعي لمن عساه وخالف أمره وحا إباكوك عن سيرا واركيسان الدين حقنا قارمرا حقاب دارا ونحاريزلين أي دياريباك دياه ولقد أرسل وحا بالله وتقيسة النبي الله موسى قل قطني واتصليه النبي عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى وحا الله ديري أكبر على وجنه ما ليسوكا يجني هاك يو فاجه سنفر او ابلس بكدرن تاجير لبا اريو لاغاهيو حسي له ما هدين گلاشين له ما ما علمت لكم من إلهين غيري و واحد اعبود ان اني غاين و ما ما قال لي يو ينگو سكتي وي الا اعبودا يو اسغا نو قا گندي ربكم لعل ربك عيدين كايدين أبورة إيديل إن ربك سر ياجيرين وأني عنك يجري إذا نكاس النبي الله نبي لي لي علي. عليه وسلم نبي موسى نسيد الله عليه عليه سلطة وسلام إنت الله ترابري كل عربي أيام جزل جبدين وكواس قاينك في فرعون إذا المرك أريمه النبي عليه سلطة وسلام لقاش كينا التصليات وتصبب وهو يواني يو سبر قليل لحصوصين ايو إخوانه صوبانه ولانه من الأنبياء والمرسلين ولاصي ما أولو العزم كإبراهيم وموسى وحيسى والنوح إبا تؤيين كالكلمين ومضيه اللوتيري هي لا تفسين ايو سيووه قادو إن عندما تضايسا وهذا هي اياناد هي اعنادك ومضيه هو كدر الزهك وصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبله سائر مجنون كذاب كهال مفتر وحلوشكا يكبضا أي أعضي يدي كهر يلي لقوه يريد فاصبر كما سبر أولو الأزم من, من الرسول فقوى ضلقا تندلقا إذا واتسليوا سوداناها يسبر قيناه أولا وثانيا إنك واتحذير مصير المجرمين الله يحيد ديلي إحقك بإفلاقوا بي تبرقوا يدي كل عضي أي الله ينهر ديلي ساين وغلحنا وضع وإنه نقود ديال وإنه يموسى اللقو سماي سيقار أنا سورة العزابة ينقو سمرنا إساقه أبا سبحانه وتعالى في قول إياي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أهدو موسى نبي موسى الله لبي انت دبسين وابا بادي سيدين نبي موسى وكاله انت نبي نهدو يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أهدو موسى نبي ملك الله لبي يرحم الله موسى بي إله موسى ونحريسه لأنه أذي أكثر من ذلك فصبر وعلى يقول سمينا كذلك سمينا أيوه ما صفرى، حاجة لنا بقى يا عفوا ما تيجي جهارا الله ما داعيهم، ما بدي أفكار تعلو برد تقلمه، لكننا بقى موسى شخصيه دي سيف الله جد بيج، ورب العزيم، كل خلا نبقى جينا واطصليو، إن جينا وائلات، أدي، حقيقي علمي أنا، حقيقي علمي أنا معي، لالم كذا كذا دي شو هلا، وين ذا المدة تو، متكامبا، مركو أنا ربكم ولا على يومر حين لغا ذا المريء اريد افرت تناول كل قاعده دون تمدل دارته المجرم والظالم ظالمه عقيبه امر وحقيقة علمية المي قال تعالى إلى ويروا ولقد حدق قسمنا ان ندرني موسى نبي الله موسى ندرني باياتنا سغال معجزن لدرني ولقد اتينا موسى في اس ايات وأتقالنا كو مركوا من اليد والعصاء أصي مركي لديك هلقا أنك قنيت هيك عنتي قرآ لك نربضني كذالنا مركي اللولانية تقال في باللوضي سورة العلاف بينك سمرني فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والبصادعة والغملة والدم آيات مفصلة سمتحريرك فابا على أموالهم واشتد على قلوبهم قلك أبدل الله iya malab fil dadiyay iya darurti lugareeyay ee deexabonta mucizada nabiyullahumus kul kan la iska madirin ma hubayshin kul ka dad musa ballu dirnay fi ayatiina mu'jizat ki jab kalaa sirada rabna ayyanu la dirnay iya wasuldan awam mubil alad kul ka garhaday noqoto wa af lugu hadlo iya hadiyadima musa gaan sarula hujajad banu انتازو ذرت يا ربي ان ها فرعون نالعون كسانو الذيرني Labor אחما سبني مسعب ان ريعوا اطينوا نري ايامجلي oranji اما كلمت فرعون كية الو و حيام مصر حكومة بقى. فرعون من espe و حيامن حكومة توبع باورانج حباشوه الحكومة نجاش ب حكومة كسر اensen اح dinheiro Obamaعي حكومة قيصر باال ا كان اان وعه حكومة نمره بالورنيجي فكوا حنوا كرادون كل بني كجمبر كم فديا أيها الإسكالا إن كاستانوديرني وها من أو وزير كيسيا هما وانم قبضيا أو شيء عونلا دش أي وزير كمامولك بورنجي وقارون في المحل وقذرب بن إسرائيل قبدي ما إن قارون كان من قوم موسى في سورة القصص أي نقوم مرناي كل كقارون وبن إسرائيل لكن ورجل الأعمال وحانتن من المعيبات وحولج جامعه كلها ستحنين لبدا أن السلطة وحي المثيلة سياسة وفرعونية هامان مع ملكية مدعن ماذا كان نكهية كل المثيلة كلها ستحنين شركاء متمردين على موزة وقارو هي المؤدرنا كلها وحالة المامي ومدى غمز اللوغة من كان هامتن من المعيبات وقارونا من كان هامانا وقعنا فرعونا كيما الانك فرعونه او يراني يا ربي بوانك معبوت يا ربي بوانك كان النبي الله موسى في ذلك ترى ما بضني الا لا دري وكو اسقيينا ترجمه فالحمده ار يا فلاقدده فقالوا هذا موسى ساحر فالفنوق كيح يقول لي مدمار اللوي كل خاصه المعجزه اللي حقنا اللهم غران وي وحان يا الله قال لي قايا كل كان فلك ايد يقام كذب تمبال انا ادانا او وشي غايانا حكم اجلال يا نبي موسى اللي يرم فلاما غورتي جاءهم قول نبي موسى انا يفرعون يا هامان يا قارون هي دقي مشى جوغي بالحق قمت على ان المرك ولي هي معجزتي من عندنا انك يا بوينك تنادنا قالوا حيرا ذا مركي غراء اقتلوا الدل أبناء اللبين كوي ويلش هذا امنوا رميه معه مع موسى تقابوا في ادخوا وحي النبي موسى رمي ويلش هل يقولوا لأو سيان قف بواك تغيب واستحيوا اسكداف النساه حوانك كل اسكداف كنك تفافل نوال لقفرنا يماش تعذيب نوال غدها كفاف القوة معي ببعض رياضي قبطي وحو إلوض فرعون وحنكو رياضي يدعو دالك المصر دبكة قاعد وحو قباية دبكة حقال الله دا قبطي كنيها ابنه إسرائيل دبكة واكبدو ذلك كل مياي ابوان نديه وحشاكاي جراغي إياه راقيم وحو دمو يسوكو ياري وحو الله فصير وحاله مفصيري kaddan beeni israayila min kardashay baaxada kala wareegido kulkee tafsiirki loogaay wuxuu inuu kuma daday ma sawirima dalani marka dalay yiri ma dalani kulkaad aan wiilki da sabad goor aw kulka horana wal kale hayriye garq hawkeen garbal loo hayriye fagine garbal loo hayriye kulka inay kulma beeni israayil aya hore joku saa saren, ku on ollut laisujidey, hän tänä kuvilla arkava, kontrollia uhallakor saren, ilaisee nava sugin, vähä urssaa pahvalla paray, hän juuri noutaa lakeura, korkoaren uhalluude lälei, ihan urbaden, kolke taidevi, kefavu laisujarei, hakua nälkujar sijalinen aja, kun uolbouhule aja, hän on muussaku darzani, ja uihkaleja koula. حق لو اتفافوا الويل كي تلالا قادلها انو الصندالينو بربارين لعفق البشر كانا وحاقوا قارتا وارتا الرؤيا تفسيرك ايه تفسير كي وين بالربعين اخذان وانعجي في فرعنا كل قنبيين وقال مركو وينشاق ورعايو كي افقن بالله ايه كورينا كوري بنسوجوها موصول لعفق البشر كانا ايه اقول لانتار وصدق الله في قوله والله يعلم وانتم لا تعلموا الأنك إلى ربناي قلنا وقيل كيف يمكن بله؟ قال وقيل دخل عليهم كل نفس يمكن بين بوجوا رأيهم ورجع فجأة خلوه حين هذا قتلو دل ابن آلهينا كل ويل شاله آمنوه واستحيوا لاف نساءهم حوانك وداس كدا يا كفراتي خلنا وريجي وما كيدوا الكافرين قال حجرت ماها غيرك أنت كذا إلا في الظلال خسارة وحناي كل كعجرت ولا وابطالي ويركيس لا كوري خلادين واقع قابطوي كل خويح ليس مينا يعني هلا اطبابوس هيك بيجن يقوم جو ما يارك متجبرين وعليم إنت قرقد أوي مركل خرج ليهوا حط بو ثم أبا ينحمل الكريم ماذا حلقا قد رفته أن يقوى اللحظة محظان ديلايا محظان حرايا محظان مسافرين وقال فرعون فعوح يرى يرونيه داي مرلمان كيبو كولي يو إلتاني محاسمين أقتل حان ديلايا موسى موسى ديلايا حالة حسوسية يقول لكم يرى موسى ديلايا خبب على خب بوجي شجع ياو يرت خب جينا ياو يرت المبدل أي داعي ما جين جري و ما حد جري إني إن أنا فرعون أخافه و حبسناه أي أي بدله إنه مسبب دينكم أيو بدله قرا كلو إنه دينكم بدلو فرعون بعد دين تين ما لبديناه دين تفرعون وايد ضامة قدم صعودك إذا ردنا تمسون صعودك إذا قالوا تمسون ايو ديرو يا خال لو عزوا رساله اللغه العربيه ديو ما تدين به القوم ولو كان باطلا كل كو وحين خير ونقانوك وحين نقى خير يا دغن هي هدايه ونقان ايا اللغه العربيه ديو حلو يرا كل كان الدين دين ومن كان يدين الى خضع له وحان قالون هذه اللي نكتب او لا خيرتو او لوو غرمو ولا لوو خيتسلو لوو ليس سكو قاليو في سكو قاليو لا تحكي لي عندي بلوي ولكن واحد دين الاهكي لغو يرهدا الاهكي واحد دين لغو يرهدا ما شرعه الله سبحانه وتعالى و بجدي كانو شي غايا اعلان لسان احد انبياء النبي ياشي في رسوس اولى متكرف كيسا مكي بكو والزبور والتوراة والإنزيل والسلطة إبناء موسى هي الدين لدينا وصدق الله في قوله إن الدين عند الله إليه السلام وحي أبجد أيها إباكت كدين قلت أسوه حليا إني أنا أخابه وعبزا أيها بديله إنه قدي دينكم نقن كينا وفعلاً نقدينا وموسى توراة بوطة ما عندك نقن كحرامة أيها مدلابات او ان يظهره انه موجيه في الارض دولك الفساد قال الله يقدم بي فتخاله ان كان بقعه قلت ادكي بقعه بسماعه قلت ادكي بقعه بقعه قلت ادكي قصي اول من انك من لكي قلت ادكي بقعه هذا المجر كل ادكي فساد نوه ابوره قلت ادكي نوه بدله موسى ماركو واركي مغلياره من له كرما وقال موسى موسى وحنيري حدو حكم كيف فرعون مغلى حن يعني انتو ماانغلى بخبدي ولد ربه واكله إله وين واحك يا ابوري كما مولاه اله ايان مغنغلى وربكم حل فرعون موها كدن كان نفسينا قد يا بني إسرائيل فرعون يا وعاق جوجا اله يدنا ابوري كدن ما مولاي اذن الله ايان مغنغلى وانش كان مغنغلى من كل متكبر فرعون وكله وتبكينا حقنا يا حقنا دينايا من شويه دي يا كل لي حقي ان لا يؤمنوا فما اسمين يوم الحساب ما انت قيام الا كلامه حي وفرعون منك اروا ما اسمين الله ان كان مغنغلى نبي موسى قرانين قال لهم كل مين ينو دو بنكر حدوث الرسول بهاي العظماء كل كو دو بادينداي سيدون نبي موسى وقدبنا نعنى لها أيها أفكر الله بالله هو قريب بدنا الوسى ولقد أرسلنا إنه ندرنا موسى النبي موسى بأياتنا وعجزات كترالة بدنا بأن الله درنا يهو سلطان الحجور مفئنين أب ونساكي كجيرين إلى فرعونا أيها ندرنا يهو همان وزير كيسي يهو قارون مالغبان كيبان إسرائيل فقالوا عيسد علي هذا صاحرون موسى وفلن فلو. وجاء بيبرك وديبن كذابون قشري موسى عليه ديلنقول نبي حقا الرسولك كريم الله يا فغيرن كذابون فيما جاء فيه قوله يبيت اس نوغيرايو بهمكشا قال كل رسالتي من عندنا أن يقالون قالوا ذلك أقتلوا ديلا أبناء الذين كوي ويلا شوالا أمنوا حقا رميين معه موصلة جريديسة تعليم يتفافل أي كل كوشاقنا واستحيوا ضعفة نساءهم هوين كوضاء وما كيد الكافرين قالوا هكارتاد من نقوم إلا في الظلال سحب خسار معانا وأحكا لا وإياكا كل ما كوبها وقتنا وأقلوا ما جهد جيد دالكنا وأقلوا ما أخيرا حكم بفعل بعد اللي كانوا وطابا كل كدلال قرولا إبرو بع يباي لباتن كديو ب كبعي وقال فرعون وعي رذروني إداية أقتل عنديله موسى النبي موسى سذهب فيك يا ليه ولا يضربه فبيجينه ويرتو وحان أدلاية إني أنا يا أخاف وعبسنايا أيو بديله إنه قد يو نغن لقانكنا قدينا لجوجن أو كانوا أو, كان أو أي ظهرا إنهم موجي في الأرض دولك الفسادة قتل يا الله لأيك إيري وقال موسى نبي موسى وعييري لما سمع تهديده بالغتل إن دلوك أكجوك لأيها دوم مغلي وإيري لي ديري كريم آيه إني آنيك إلتو مغانك لك ربي وربكم أيهو عنكم مغانك لك إن كل متكبر من سوين يسيئي كلبي أن لا يؤمن في يوم الرصاب مالك تقيامهم هايسنه الله انكم انغلوا وقال الرجل المؤمن ان كان في خيمه قدنا اهلهم غابوا في سورته نقي عيسى شمان بالورنجري وكدس غوشك ارلمان كو باسي كار اللهمار يا دونجا من وان يمكن مؤمنو على فرعون وإن كان متجبلكا على فرعون وحياله كله عدل هذا الكيس قيم بالله طول النفس سدوا فسيح أذكر أوجاي ورك أدرعي فرعون ولا عدل يا ذيابي دونان وحقا شو كار بتاعك من كان لبادنا حبيب من نجارها مؤمنو يرى في سورة ياسين في صورة ياسين أيان كوسام مرناي مين كسدح أبو بكر رضي الله عنه وارضه وجعل الجنة مدروع هيلاو الخراسس شغوت من صوبنا ما كان لا تاجي أي لجيت العمال والبلش كتاجي أيو حقك أركي شغومير كي مانكي كتاجي أيو كسر لعائي أفي أدم شغدرعي أتأخرون رجلا أي يقول رضي الله كان سكان كلا قنجال وكان كلا قنجال وكان كلا قنجال عمرك وكو في جد هو اريشن ياك ايغونا ساومكورلوا ورسوفي <تصفيق> عند قبطو جارو جوجي اليوم واحد كل لي جات الله اي والله وحيدن قال لي وحيدن كوته ما وحود لكم متي ربي يلا انت عمالكو يراس جارو لعاد يا انكي لوكه ويسال لوفرفر انت ماشي جوكتي ايام مثل بكفره معايتي اف جنب لا ماشي لو دك اخو ما كان ماشي بكو صعاي نبي جينا ويش فنا غادي لويمه و قرابدي شي قاراتي ديال لوغوش امير كي كسون نقدى كل و خبلاباي اي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا غادي نتا ما نولاني اي غاشا من النبي بخير والحمد لله بالليل انا غادي مرحبا ابو علي بن طالب رضي الله عنه و شد علني هو كباو كيم بدل لماذا مين كان مؤمن آل فرعون يكتموا ايمانه كيف لا مزينو كش غينين موجني بانك ام ابو بكر بدنا من به من الرجال البالغ في غنغرها النبي رميل انك كولدكم كل كو خسر دحنين او قيمي بدن قال تعالى فتبوعون وقال رجل من وحيره مؤمن ثناي نكونا بني اسرائيل ما كو ايمن كودو قريب من في دي سمعان بقى الليلة حقنا حكم كيفو كجرة كل مدعك عيدون جوغا قصر الملك أغلق لك حكمها ما مصر أيون جوغا يكتمو وخصقرنا يا إيمانه إيمانكو مصرمي أيوكا قرنا يا فرعون وخجيري فتغطلون أيكم هدوم مسيحي كاذبا من مسيحي بان مسيحي وإن فعليه مسكر كيسيحا فذيبه بان شاكبي. Koska näin ei, kesulna ei, kuten luuttejin, ovuusega jäi, bändiin luo tuo mä vei, isä ja äiti, oupaai. sida, hän on musiikin, jouduttekin muhaidin kuun taaja, paitsi, että sinun on käyty, jouduttekin muhaidin ساقب امرك على علاييري من الله يباويني لا يهدي معنونيو من روح هو إساقه مصرفون قال لما كن عد قدبي وقلوه هي الرغوبي يا ساكتاي كفرعون كالدادن بان بضان وفرعون وكي ساقيني إساقه إساقه فقر يا قومي طلو قبط هو يا إساقه لكم إذن كهير قبطي أيال الملك بقرميمه اليوم مانتا أنا قل بريوحي مانتو نموه لكن من تدل ماتن إذن, إذن في لا ضلايو أدن كإلينك حكومة فعلى الأرضي كويلا فلما كانوا قدمت دنيس قالوا لا ذلك لا شقى له يا قومي تلو لكم أحدلادي الملك بقرنيه اليوم مانسي إلينك على ظهيرينا إلينك أقصر ريا في الأرض تلقى مصر وأحكمه قنا يقصر ريا إدارة هي ما ملك هي من عنيملاية وإلينك رغب طيا فما يَنْصُرُنَا ينكر جرأة من بعث الله ثقبة أبكار من دونه من جانه دوجيما سدوا أحد ليه في عونه في هذا الكيو يذلني أقتل موسى وقصان أوري قال في عونه وعي ما أريكم حداتهم ما أتويذي إذ انتصن ماي إلا ما عقلي ما هان أن أراه له وشجعه Sikinä täydyi hore, siivangtava, sikinä duuna, va mä ädi kun, edinku hanuunin maiju, illa saviilla räshä, tusnau vuodet mäni ukkam. Hakeko hore sin benten وما هديكم إلا سبيل الرجال وضعي عطي اي حقاهي لا أعلم كسا تاسوي لهذا لا أعلم كسا تاسوي لهذا وضحق وحقوا تاقا وضعي أبجد أي وحي مرة حقوقوا تاقا لكن وضع مخلوق صلوهي حق مالا لماذا ما يقان حق مخلوقه، ما كل كلها سوهي وما أهديكم إذن كهانون مايو إلا سبيل الرجال توصنا أنت وضعي دي وقال الرجل من وعير مؤمن سمعه سلمان وكالو مؤمن في مريع من آل آله فرعان قوسك فرعان قبضي كميدا يكتم إيمانه قريما وهو يلا تقتلون رجلا من موسى دي ليسان أن يقول إنه يردرت ربيانيك ربك الله يبوينه وقد جاءكم وإذن لن يمد بالبينات معجزين عد عد من ربكم ربك الحقينا وكلا يمد الامور من يسوع الله يا رب هي كواهي كوا حدوا يعندن كان سال كتر ميزان كذبا نبين شجعية فعليه كركي سو أنا يا كذبه بنت زوجك لازا اواي كوا حدوا يع اي صعب جدا متروشة جاية نصيبكم واحد كل داعية بعض الذي تناكر وحير ما قبضين بعض الذي وحنه ينكم قادنا يا قارك كله واحد كل داعيم واقطريا مركزين لا كاتور ربا كالكادونا يسين وركاكا إلا قاتو تتكادو حساكيسي مالحا الله أفوفا وركا الله معانايا سيقابنا اللو قليا بعض الذي كيقاركي كل الذي وهو هو يأيدكم إنكم قوزين أيو إن الله يبويني لا يهدين مهنونيو منطف هو إنساء بمصرفهم في الكفر قال لما كعاد قدبي كيف تابم ينبضناها خبر النيمو إيا إله النيمو وسنكو ياكم يتطلب لكم حذلا الدين المركب قرنمو اليوم ممانته ظاهرينا إذا كم مقدوع عنصرية في الأرض بكرة مسر جديزة فمن كوه وكوما ينصرنا نكرجارية من بسيلة الله القابقية إن, إن قتنتم وليه وو النبي ورسوله موسى مركاديشان يا أبا الذين كتبناه إنجانا حتى عذابك يا ابن أيمن يري ما أريكم وركي وركبنا فروضك ما ماذا هكذا؟ إن تسيبوك أذكى شيء ما أوريكم إن عقل مايو إلا ما كي ماوغي أن أرى خرائذك قتل ماك قتل كي موسى وما هديكم إنكم كن عنورين مايو في رأي هذا إلا سبيل الرشاد تصنع ودل الماء وأكل إنكم ما هو جميل إن كرا قوارك قصنا ذن قارث وركسبي ملز وقال الذين نوح إلى أمنا حذر ما يجي يا قومي تلو إني اني أخاف وابسنايا حد يوركي شي لا جديد هو قلت وحان وقت انو غلى اي جبيك لا لا بري بري ذنب مثل جنبنا اني اني اخاف وابسنايا عليكم كركينا مثل يوم العذاب بل الله ماشي له عين يا ددك قرانك ايفارده استعماله إن بدنا 100 مره حجه وكان صوره دانك جيره مرغون الزصوره دانك صوره مرماي وفي في سورة سعد ما أحزاب كل خير مرن بيدل لها الحق دينه إلا دبر قوين جنتم ما هنالك محزوم من الحزن وعلى جميع أحزاب لجرا أما حزب الله مكلي يكول متعدد ما والعقل لا يتعدد سبب ما بدأ هاي السنة الحق ان لواح أما حكم جيا الحق واحد مكلي يكول إذا ألايك حزب الله هل كحزمون الحزاب المتعددة فملعينه فعلى دبر قوي إلا بابي اخاف عليكم مثل اليوم الاحزاب جربني ذنكر يا مالنت وكل علي مالين, مالين لميله أيان ذنكر عبسا نايا حزاتي مو مثل الدابي قومي نوع نبي نوع خلادي شيء شيء كل علي طل ميلا أيان ذنكر وعادي كل عتي كل علي طل ايان دين كعبسا وثمودا هير ثمودة يقول عضي مثل ماذا ايان دين كعبسا يوالذين من بعدهم انت اقدم بايو شدر هير مدينة وكالي اما قوم ملود وكالي ايان دين كعبسا وما الله يبوينا معها يبوين يريدون مدرب ظلما لالعباد لكن ادعمه قرد راسم هير الا لا حساب الله اللي سورة قلو سورة واركس قرحي سدقس ويا قومي طلب إني أخاف وعبس عليكم بذيك كركينا يوم تنادي قراءة الجمهور يوم ودلك تنادي ودلك الله شدنا كل كلك التنادي هي التنادي تنادي واي سلال واقف وقرم وحين كسر مرنا في سورة العلام وندى أصحاب الجنة أصحاب النار وندى أصحاب النار أصحاب الجنة ما ك هو تنادي شو يري يردو ما لنتي الله شو يري يرى يعني ذين حفصنا اليوم أما تنادي ما ك ذلك الله شدو ندال بعير وعارري نددا نفسكم ركوفير له عن تكبره أيال ليرا كلكم ما لنتي كلا عركو أي لبذا إذا شيء هي ولا لا بكلا عرري ذي أيان ذين حفصنا كل ك تقدم ب أيه تفزركو سيفيا ايضا دمان لغا فايريتنا يوم المال تولونا قياماتي مركي الليهين بعد عذابكي كعرريسان موقف قيامو اذنكم بحينا كريم وهم العاكتين تدبع لصمو ايه الجن يوم حول بيدينكو ارينيهين اذن عراري دونسان نومات سنة خلع عراركا نارين تيسي يوم المال تولونا عذابكا مركة عراركسان ايضا سيدا حولا بباع الاركي دي دونسان متبرين دين كو دبر ك جي دي حدنتا اي واحدين كولن ما مالكم دين مسغنا من الله ابوين عدي من عاصمين عدي ان كان الى ليا حديك لو جل قيو والقدر خصوصتين ويرى وما يوب لليل الله الى قف اللوميه فما له وما مسغنا من هذه وحن يوم وهذه ابيد اللوميه Osen imarit, jumku me telekeri, korhadanu hallo, ihossa danu hallo, idin mahanuni kerom, tari humadadi, ajuusja gay, uhuiri walakatu halava, jaaakum, inu nabi nabi Yusuf min is nabi ilbayinat, ujujaay, on nabi nabi Yusuf, Nesuja gay, کلکاپ مازینتم کما یدن زولی فی شک شکی گودی همین ما شکین یزا اونجا کوم یوسف یبن لا یم او هراد حق دی دیو ایدن کلک تاریخ دادیو هر حمید کو شگ سند یوسفودی دین او مانت الموسودی دین بکیم با گریم حتید هلک حظ یوسف بن تیم قلت موحاسله دین کو گیرید یوسف کو فرحی قیا بعث الله اله مسبحین دونو من بعد يوسف, يوسف كذلك رسولا فدين كودان شيغي قريبي يوسف كفر أنا انا كما لزوبيين يا تعالى كل كاو خورنا وللسن حتى ان اللولسن باتي كذلك فسده اضرؤ وللسنيدا حتى لا ولسنتي فيضل الله هؤلاء من يا من هو يزغ مصرف في الكفر والمعاصي كل عبد قد مرتاب حق عبد شكيه الذين حكموا تدكوا يجادلون مرما في ايات الله الى ايديهم كوا كمرما غير سلطان مقتن. ان جاء يقون لاي اتهمتني قبر وحاوي مقطن ارى منكم اين يجهد عند الله اباكي اللقاردو عند الذين اخياركته اللقاردو امنوا حقرمه مقتهم هنا كوا اياك احدنا انبهنكو يا كاينة اللو حق الله مرمى حق المرمى كاينة ارادوا اباكوا وعراوضوا اما المؤمنين تاو عراوضوا ارادوا وينمان كذلك صداعيذن كل عضيبا يطبع الله خد أسرا على, على كل قلب متكبر قرأوه متكبر قلبي كلك كورك اما على كل قلب قرأ الله بعدو صد قلب كلجي كركي قلبك عصمتكبرين مرنا والله شدي لا في مرنا والله كلاش فيي چبار النحريس لا با او ربي يا رسول يا امه مدنه سرف الان وكره أنت لك درس عينين وما اداما ترقية اي وحيسه لا غمان يا سلهتي قدر قيو وقال الذي من يري امن حق الروميه قومي تولق إني أنا إجا أخافه عبسا عليكم كركينا مثل يومي العزة قروبيال مالين طوب بحرلميرا مثل ذابي قومي نوح نبي النهقلذيسي سيكون عليه مثل ميرا أيانذينك عبسا هي وعادين شرع سيكون عليه قسمودا سيكون عليه كل الذين سيكون عليه قوة من بعدهم هي كذب بيج مالله إبروينما يريدوا الله دون عبد الرحمن كذاره بالعبادي أدوما هلا قرد الرئيسة ويا قومي طلب إني آنقة أخابوا وعبسا عليكم كوركينا يوم التنة كالحرار دمال تذي أما إسو ياري ياري دمال تذي أيان ذين عبسا يوم المال تولون لإذين جايدين دونت عرار دونتان مدبرين من الموقف والعداد ما تقعرى رئيسان حدنا عراركي قواتكو بحسنه سانا ملكو كاريسان وصنعين من الله إبواين عق من عاصم من أحد بنلالية ما منقف يظل لله إبلو ميو ثم له وما سجن من هذه أجهنونيو هنونيو ولقد فجاءكم إنه إني يمين يوسف نبي موسى من قبل يوسف نبي يوسف من قبل موسى كهر إني يمين بالبيانات حجين عن عدنا إني لا يمين زلتم كما ينذرون إن شكل شكي قده قد مما في شكين إيسا قد جاءكم يوسف إذين ليبنيهماك من الحب حتى إذا هلك حدي يوسف حجابتك قلتم محاطر هذا ليبعث الله ألا ما صبحين دونه من بعده يوسف ككذا رسولا فد رسولا فذلك صداسا قل من الله أقول له من رو هو إيساق ومصرف كفريا كحاة قدبي مرتب حقنا شكيه الذين وعب الجادلون مرمايا في آيات الله إلى آيات البريان بريانكم مرمايا بغير سلطانين فجاء إياقون أيسا سلطان كاسواتهم كا إياقوا ييمد كابورة وحاوة مقتن اران نمكوو عند الله يبوين اكتل لك عراض و عند الذين تلقتل لك عراض آمنوا عقرمي مقتوهم أراد إياق الله عراض إياه هو فذلك سيداسا يطبع الله رب على كل قلب متكبر، منشوى إن يا قلبي, قلبي جي كل قرك جبار حقدا عرس لابع، وقال في العون هل قو حكوجا جباينك يقيم جبل نوركي، كل كافر فرعون وقدم بي، هذا الذي سمع منك هذا الكيسين حلله ضبنا ولا واجي خو جانس ميدنا ماله كل كامينك دات كيدوب شيء هل مذاح تري دورن؟ أول كيس الله قلنا ذي كل كار في العنصرين حقوقا عيني روايات بوشميل في العهد هيدا الروايات هم أبوين وزيرك هو عمال كناعي وحير أقل ضارو إلها جار حد غمانه فالإله أبو موسى شجع ينصفي لينا كل يعنى أملاينا موسى بين شجع كل كرواية داس أي خدمة كان يمكن مرق هذا الجزء هذا لو كان هوين إنه إسكندو وإجراءات ثمينة أو إرتكعي أو مر بصر مريء أو موسى شجاعي سواي وعلى كل ما كنر خلقه بديء هلك الغوط رقيب لا بنسوقه أو كلنا نضربه على أسلمت إرثا لي لا وحقوسه نكون جرت لافت وبيكل سقو قمونا ديك وتوهي من أول موسى لا يبقى كله بتوقع ليكي تودين وكذو قال تعال فدوح يري وقال فرعون فرعون يري أهام وزير كيسيو ابني إبس صالحا أقل له لحلي المدني أبلغه إلى على أصباب ودوين ودوين كانت جاري معي أصباب صموة إلى الريالك قد دو ينكدي بانغاريا فطلئ اكلوا فطلئ كلكلو وحان سوفيرنا إِلَهِ مُوسَى موسى بل اله موسى وصدره وشغايو كل كفرعون ارى تم بدلوا مسلم يوثق عمك عقيده بدل ي مر كل موجود في كل مكان إلى على إلى في كل بنك دون موجود في كل مكان مأوى إن رب كل جرو قرثي على خلقي كل كاش أخذناه ليس مايو كل بنك دون أي عركسه على وياك إين قال لك هذا أصبى بسماءه الرجال ودند فاطلع حفرين أي إلى إله موسى أخذناه من حالون سايا حدوا إلى حد الكبجورين كان صوتك فرعان وقال كنه للك هدو جوغي الاسراء والمحراج محيطة الفئيدي مكة نظيق لك قاضي بيت المقدس بالك يهي. بيت المقدس بالك قاضي اركان لقوو شريري ومركي سلاة الواجبين احنا دا انتالك اي ارضي اي اصماوي اللبادة باع اغنال لعالي نولنا لعالي كلكو اله مكة جوغي سفر كاسقين إذا إل كان نبيك ومكجوك إلا هبهد ومكجوك لإرادة سرادة تكفل إذا كان نبيك مرح فهذا فلس مضاف إذا كان من جبريل ومن معك محمد أو قد أرسل هل لكي نمال نعم ففتح في الأولى وثانية وثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كل أولو على خلقه بلان قيدان كل كلمه تقالي حدادكم انه جرب اوقي لما تقالي اديك يا وحايس نتيجهك هو شو هي يا ورك واغاديه الى ما يجري الى اديك انا وحاتي الى كور ما يجري خاصنا ما يجري بنت احنا ما حقنا مجره. حقنا ما هذا اللي إنه سنكر جرين خوصنا جرين بدع جرين مدق جرين مال لغو شئكا الأيان جرين وفي نفس الوقت مال والبواجوه بركاغي السكان إذن هذه قوات أسكر فكر هذا قوات قابيا مباركي السكان ما جرين له هذه نوحان مال جرين وعن جرين بركاغي وقودا مالي إلى ما جرين حداثر ماله جرين فالله مارك وكان علوه الله على خلقي فاضلهم. وعنفرنا إلى إلهان اله موسى موسى إلى إيسى وإني آنقا لأدنه وحنمرين كذبا إنه بانشيك أيه إلى وكذلك ساد جيدانا سينا لفرعون وحلو قرعي سو عمله حمل كيسا حمان تيسا وسد فرعون وعلى شري عني سبيل وددي حقه إذا لقشري وما كيد فرعون فرعون هكت من نقول إلا في طلب خسارة ما نوعقل منك رق ثم جبل واحد يسار وقال الذي نوح يرامن عقر روميه مركا وحديثي ادرما سي نمرن جواكم بعضي ايمانك سيبو عداي يا قومي طلب اتبعوني الراعي احدكم انا ايدكم توسينا في العوم بين مشغل فما اديكم الا سبيل الرشاد اني كزرون دين شغايا كي تتبعوني الراعي اني نافع سبيل الرشاد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 فَكَسَوْنَهُمُ الصَّالِحِينَ أَمَلُوا وَنَغْسَلُ مِنْ مثل مِثْلَبَ أُعُذَا مِنْ رَدِيقَ وَهُوَ إِشْرَاقٌ مُؤْمِنُونَ كان الرَّمَايَ فَأُولَئِكَ دَتْكَانَ يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ, يدخلون بِرَكْلَو وَحَلَّقَلِيَ أَمْ يَقَلَيَنَ الْجَنَّةَ جَنَّلَ لَقِينَا يُرْزَقُونَ وَلَا حَنْطَسِيَةٌ فِيهَا جَنَّدَ وقال فرعون نوحو يا همان وهذا همانه ابن اللي هو عذيبست وزير المالية وأنه انكر شغل يا شغالينا يساق عيا حديك لهو الرئيس الوزر وهو ذاك ملعون قال يووه يا همان ابن اللي عذيبست شرعنا قلال لعله مدني أبلغه إنا قال قال أصباب ودوئينا إلك الله رأو أصباب الصموة إراريال ودقش أينهل دونا مكان دير فأطلق وحانا دونا إلى إلهي موسى موسى إلى ساتري أسمد كل شيئك أيه أيام دونا وإني عنيك لا أظنه مصوحا نمري كذبا إنه بأن له ياي وكذلك سينا لفرعون وعن له قرحي صرع عمله أما كسيح مضى له قرحي وسد فرعون واللسري عن السبيل وطذي عقيد وعن لقاء أولي قال لم يقول لمن أيه وما كيت فرعون في عن زمان زمانناكم إلا في توا خسارة وعقل كونسي يوحي نتيجة لكم الجارين وابا باي وقال الذي أضيحوه يري سمعوا من أجر رميا يا قومي طلب يتبعوني رافع في عن ورثي أنيق سمعنا إغراء أهديكم وعن ذين كتازين أي سبيل أبراج تصنع وضده واتن موسى ليمد يا قومي طلب إنما وعكر ما هذيئا الحياة أن نشاء الدنيا هو صيصة متاء فحقبنا يتمتع به قليلا مدير أيها الأورى عيزا ثم يزل وبابايا وإن الآخرة آخرية جنب هي آخرة دار القرار سبنا نقل كذا من عمل سيئة الحمان فلا يجد لماذا المريو إلا مثلها سيئة مدلمية وهو عدلي حلو قدري مايو ومن روحه سميه صالحا عمل ونكسنه من ذكره خرقه أو أنزه خوانه وهو إسه ومن يعمل كسوبا السميه من حق الرميه فأولئك هو يدخلون وحي دونا هذه آخر لا تقول الجنة جنة قيمة البدن أي قريدون يرزقون كذلك وعلى أمتصينا فيها جنة قد هذا أي أولا لو سينا يا بغير حساب ترى لا أنت أيها السينا يا والله